Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Sin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal 'Azizir Rahim.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 وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً ومِن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءٌ عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا واثرهم وَكُلَّ شَيْئ أَحْصَينَهُ فِيئمَا مِن مُبِين وَضْرِبَ لَهُمَّ ثَلًَا أَصْحَابَ القَطِْيَةِ إِذْجَ أَه المُرْرسَلُون إذْ أَطْسَلْناَا إلَيْهِ مُثْنَنِ فَكَذذَّبُهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالوا فَقالوا إِا إلَيكُم مرسلون.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 كُم مُرْسَلُون وَمَا عَلَنَا إِلَّا البَلغُ الْمُبِين قَاوا إِ تَطَيَقْنَا بِكُمْ لإن لََِّم تَتَهُ لَ نَقْجمََّكُمْ وَلَ يَمَسَّنَّكُمْ وَلََمَسََّّكُم مِن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 إاتَّ بعومَ ل يَسْألُكُمْ أَجرون وَهُم محُهْتَدُون وَماَا لِيَ لا أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُْرجعون أَأَاتَّخِذُ مِن دُهِ آالِهَةً إِد الرَّحمَنُ بِذَُّّ تُغْنِعَي لا تُغْنِعَي تغن شَفَعََتُ شَيْئو وَلَا يقِذُون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 وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَمْوَاتُ أَحْيَيْنَاهَا ۚ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 صدَبحانَ الذي خَلَقَ الأزْواجَ كُلهَا مَِّا تُ بِتُ الْ الأرْرضُ وَمنِنْ أَفُسِهِمْ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنَّا لاَا يَعلَمُون وَآيَةُ لَهُُ الَّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذَاهُم مُظْلمون.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 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نفس شيئا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون وَلَا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون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 جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم ان كانو يكسبون ولو نشاء هلطمسنا على احيينهم فاستبط الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر وَنُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين قُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عملت فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة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 يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ